تِلْكَ أُمَّةٌ سَلَكَتْ كِتَابًا فَتَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذَرِّيَّتَنَا الَّتِي حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس, أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 وَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُذَبِّحُوا مَا عَلَوْا تَذْبِيحًا